موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال فأبا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 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسافا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن للرحيم كَتَتَنَزَّلُ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا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 يهدي الله فوهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دوني ونحشرهم, ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا ألمَّ بعوثُن خلقا جديداً أو لم يرو أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبى الظلماء إلا كفراء قل لو أن تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإعفاء وكان الإنسان قترا.